ربنا لي ربنا لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعت لهم حصولهم من الله فأتان الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الله عليهم الجناء لعذبهم بالدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم الله رسوله ومن صاعت من لينة أو ترتمها Love uh -huh. والرسول ولد القربى والمسكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم وما آتاكم جدي دولي